بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة فأم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 واحده وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه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 فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ وطعت واقعة وإن شقّت السماء فهي يوم إذن وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذن ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى من فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشه راضية في جنة عالية قطوفها دانيه كلوا وشربوا خنيف بما أسلفتم في الأيام الخالية، فَأَمَّا مَنْ هُوَ كتابه بيمينه فَيَقُولُ غَامٌّ، فَيَقُولُ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وان من أوتي كتابه بشماله فيقول كتابي ولم أدر ما حسابي يا, يا ليتها كانت القاضية ما يغنى عني مالية هلك عني سلطانيه خذوه فغلوا. وصلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه واما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي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 تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما من لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم